الحق يذكر الله ساعة البعث التي تحق على الجميع ما الحق ثم يعظم أمرها بهذا السؤال أي شيء هي الحق وما أدراك ما الحق هو ما أعلمك ما هذه الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ثمود قوم صالح وعاد قوم هود بالقيامة التي تقرع الناس من شدة أهولها فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما ثمود فقد أهلكهم الله بالصيحة التي بلغت الغاية في الشدة والهول. وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ وَأَمَّا عَادٌ فَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِرِيحٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ قَاسِيَةٍ بَلَغَتِ الْغَايَةَ فِي الْقَسْوَةِ عَلَيْهِمْ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى فترى القوم فيها صرعا كأنهم أَعْجَازُ نخل خاوية أرسله الله عليهم مُدَّةَ سبع ليال وثمانية أيام تفنيهم عن بَكْرَةِ أبيهم فترى القوم في ديارهم هلكا مصروعين في الأرض كَأَنَّهُمْ بعد إهلاكهم أُصُولُ نخل ساقطة على الأرض بليا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 إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما تجاوز الماء حده في الارتفاع حملنا من كنتم في أصلبهم في السفينة الجارية التي صنعها نوح عليه السلام بأمرنا فكان حملا لكم لِنَجْعَلْهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَةٌ لِنَجْعَلَ السَّفِينَةَ وَقِصَّتَهَا مَوْعِظَةً يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى إِهْلَاكِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَإِنْجَاءِ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَتَحْفَظُهَا أُذُنٌ حَافِظَةٌ لما تسمع فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن نفخة واحدة وهي النفخة الثانية وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ورفعت الأرض والجبال فدكتا دقة واحدة شديدة فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها فيومئذ وقعت الواقعة فيوم يحصل ذلك كله تقع القيامه وانشقت السماء فهي يومئذ وتشطقت السماء يومئذ لنزول الملائكه منها فهي في ذلك اليوم ضعيفه بعد ان كانت شديده متماسكه والملك على ارجائها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 خذ قرأوا كتاب أعمالي إني ظننت اني ملاق حسابية إني علمت في الدنيا وأيقنت اني مبعوث وملاق جزائي فهو في عيشة راضية فهو في عيشة مرضية لما يراه من النعيم الدائم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 لما فيه من الأعمال السيئات المستوجبة لعدابي ولم أدر ما حسابي ويا ليتني لم أعرف أي شيء يكون حسابي يا ليتها كانت القاضية يا ليت الموتة التي متها كانت الموتة التي لا أبعث بعدها أبدا ما أغنى عني ماليا.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 ثم أدخله النار ليعاني حرها ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم أدخله في سلسلة طولها سبعون ذراعا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم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 وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَقِينَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ لَمُعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ لِرَبِّهِمْ بِامْتِثالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابٍ وَهِيَ وَإِنَّ لَا نَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكْذِبِينَ وَإِنَّ لَا نَعْلَمُ أَنَّ مِن بَيْنِكُم مِّيُكْذِبُ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ على الكافرين وَإِنَّ التكذيب بالقرآن لَنَدَامَةٌ عظيمة يوم القيامة وَإِنَّهُ لحق اليقين وَإِنَّ القرآن له حق اليقين الذي لا مريتا ولا ريب مِنْ من عند الله فسبح باسم ربك العظيم فنذر أيها الرسول ربك عما لا يليق به واذكر اسم ربك العظيم ثم أدخله النار ليعاني حرها ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراك بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نورة الملاحي سورة المعالج مكية من مقاصد السورة بيان حال وجزاء الخلق يوم القيامة التفسير سأل سائل بعذاب واقع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 فاصبر ايها الرسول الصبر لا جزع فيه ولا شكوى انهم يرونه بعيدا انهم يرون هذا العذاب بعيدا مستحيل الوقوع ونراه قريبا ونراه نحن قريبا واقعا لا محاله يوم تكون السماء كالمهل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 كلا إنها لظا ليس الأمر كما تمنى هذا المجرم إنها نار الآخرة تلتهب وتشتعل نزاعه للشوا تفصل جلدة الرأس فصلا شديدا من شدة حرها واشتعالها تدعو من أدبر وتولى تنادي من أعرض عن الحق وأبعد عنه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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لمأتمنوا عليه من الأموال والأسرار وغيرهما ولعهودهم التي عهدوا عليها الناس حافظون لا يخونون أماناتهم ولا ينقضون عهودهم والذين هم بشهاداتهم قائمون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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فاتركهم ايها الرسول يخوضوا في ما هم فيه من الباطل والضلال ويلعبوا في حياتهم الدنيا الى أن يلاقوا يوم القيامه الذي كانوا يوعدون به في القرآن